الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الواحد بعد المئة في مادة الحديث وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درسه وقد تكلمنا البارحة على أن علماء الحديث دائما يعتبرون الحديث المرسل والمنقطع ضعيفا لماذا؟ لجهالة ماذا؟ الراوي ال الذي لم يذكر وأيضا ماذا آخر؟ أو غالب ما يكون الضعف. وطبعا اليوم قاعدتنا أيضاً لها ارتباط بالقاعدة السابقة وهي على شكل سؤال وما هي هذه القاعدة؟ هل كل حديث مرسل يستلزم أن يكون ضعيفاً؟ هل كل حديث مرسل يستلزم أن يكون ضعيفاً؟ يعني كل حديث نجد أن المحدثين قالوا عنه إنه مرسل مباشرة يلزم له أن يكون ضعيفا أم فلذلك أردنا أن نذكر هذا السؤال ما هو السؤال؟ هل كل حديث مرسل يستلزم أن يكون ضعيفا؟ معنى أن الضعف يكون ملازما له ولا يفارقه واضح واضح سؤال طيب فما هو القول الراجح في الحديث المرسل هل ضعف ملازم له الجواب القول الراجح في القول المرسل أو كما يسمي علماء المصطلح حكم المرسل حكم المرسل أن الحفاظ والمحدثين إجمالا ذكروا أن المصار من ماذا؟ من أقسام الضعف هذا الحكم إجمالا والسبب ما هو السبب؟ إبهام الواسطة إبهام الواسطة لأن الواسطة مجهولة لا تعرف ولربما المجهول يكون شديد الضعف فلذلك قالوا إن الحديث المرسل هكذا الآن إفهموه إجمالا إن الحديث المرسل إجمالا كذا هو ضعيف وما هو السبب الباعث على حكمهم على المرسل إجمالا بالضعف السبب هو إبهام الواسطة وقد سبق أنبينا لكم قول البيقونية ماذا قلنا؟ ومرسل من منه الصحابي يسقط قلنا الصواب يقال ومرسل من فوق تابع سقط لأننا لو كنا علمنا أن الساقط صحابي لحكمنا بصحة الحديث لقلنا بأن هذا الحديث صحيح لأن جهالة الصحابة هل تضر؟ لا تضر خلاف ابن حزم ومن جرى مجراه فهم يقولون على أن جهالة الصحابي كجهالة غيره بل يقولون على أن جهالة الصحابي ربما تكون أقوى لأننا ربما المجهول يكون منافقا وقد سبق عندينا على أن الله حامى هذا الدين فلم يثبت أنه منافقا روا حديثا هذا الحكم الذي ذكرنا لكم كيف هو إجمالي ولا تفصيلي؟ طيب لماذا قلنا الحكم إجمال؟ لأنني لأنني أردت أن أذكر اليوم ولو من باب أشرف أشر ولو من باب مرورا كمرور الحاج بوادي المحص محص بوادي محص لا نتوسع كثيرا في المرصع لأنكم تعلمون أن هناك طارية ورسائل وبحوثا في حكم المرسل فيحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى تلك البحوث وتلك الأطاريح وتلك المراصة وتلك الرسائل بل يرجع إلى التحفة للعراقي أو يرجع للجامع للعلائي أو يرجع لأحكام المرسل لأبي داود ويرجع كلام طويل في المسألة ولكن هناك شيخ أيضاً هيتو ألف فيه رسالة يعني عرف فيه المرسل وذكر أحكامه هو جزء جميل وجيد لمن أراد أن يرجع إليه ولكن أنا الآن لا أريد أن أتوسع وأن أدرس المرسل وإنما أذكر لكم بعض الأحكام التفصيلية فأقول العلماء في المرسل كيف هم أو كيفهم دققوا جيدا معي العلماء ليسوا على منهج واحد في مسألة حديث المرسل وليسوا في مرتبة واحدة في الحكم على الحديث المرسل بل هم مختلفون إلى مذاهب وإلى أحكام متنوعة خذوا مثلا مذهب مالك خذوا مذهب مالك فأقول بعضهم يعمل بالمرسل الصحيح مطلقا هذا القول الأول بعضهم يعمل بالمرسل الصحيح مطلقا كالمالكية كالمالكية فلو سئلتم كيف نعرف أن المالكية عاملوا بالمرسل الصحيح مطلقا ما هو المصدر الذي يعرفنا هذا؟ وكيف نستنبط هذا نقول الموطأ الموطأ لأن الإمام مالك بنى على المرسل في موطأه أحكاما كثيرة بنى في الموطأ أحكاما كثيرة على ماذا على الحديث المرسل إذن فالقول الأول ما هو قول الأول قول المالكية أو قول الإمام مالك على التفريق بين المالكية ومالك والتفريق ضروري ينبغي لأن الإمام مالكا أحكامه تؤخذ من ماذا؟ غالبا من الموافطة هو الكتاب الذي ألفه أما المدونة فهي عبارة عن أسئلة سألها ابن القاسم ولا يعتبر تأليفا لمالك ولذلك يقولون قال مالك في في كتاب الموطة هذا خطأ الإمام مالك ما رأى فلذلك نقول القول الأول ما هو العمل بالمرسل الصحيح مطلقا مذهب من هذا مذهب المالكية أو قل مذهب ما مالك وما هو الدليل على ذلك الإمام مالك بنى أحكاما كثيرا على المرسل في موطئه بنى على المرسل في موطئه أحكاما كثيرا ولذلك يوجد في الموطأ المراصيل والبلاغات أكثر من ماذا من المرفوعات أكثر من المرفوعات ولذلك لما قال الإمام الشافعي وغيره لما قال الإمام الشافعي وغيره على أن الموطأ الصح كتاب بعد ماذا؟ بعد كتاب الله قالوا هذا قبل ظهور الصحيحين أما بعد ظهور الصحيحين فلا يقارن الموطع بهما لأن معظم ما فيه إما من المراصيل أو البلاغات وفتاو الصحابة طبعا فلذلك القول الأول ما هو؟ القول الأول القول الأول للمالكية أو للإمام مالك أنهم يعملون بالمرصل الصحيح مطلقا والدليل على ذلك أن الإمام مالكا بنى على المرصل في موطئه أحكاما كثيرة هذا حكم واضح إذا واضح طيب ترون الآن أدقق في هذا لأن هذه الأحكام جيدة فلذلك لا أنتقل إلا إذا فهمت المذهب الثاني مذهب الأحناف مذهب الأحناف فالأحناف مذهبهم في المرسل ما هو في الحديث المرسل ما هو مذهبهم الجواب مذهبهم لا يكاد يفارق ما ذهب إليه الإمام مالك مذهبهم لا يكاد يفارق ما ذهب إليه مالك في الموطأ طبعا من الناحية التاريخية المفروض أن نقدم من؟ إن نقدم أبا حنيفة لكننا قدمنا مالكاً لماذا؟ لأن مالكاً توسع في المرسل أكثر من الأحناف وكتابه الموطأ خير شاهد على ما قلنا فلذلك لهذا السبب قدمنا إيش؟ قدمنا مالكاً على الأحناف فالقول الأول إذن العمل بالمرسل الصحيح مطلقا وهو قول المالكية والسبب أن الإمام مالك بنى على المرصر في موطئه أحكام كثيرة والقول الثاني قول الأحناف ما هو قولهم ومذهبهم لا يكاد يفارق مذهب ماذا مذهب الإمام مالك مذهب الإمام مالك واضح؟ طيب المذهب الثاني تلميذ الإمام مالك الشافعي ما هو مذهبه في المرسل أما الشافعي فقد وضع ركزوا هذا جيدا فقد وضع للعمل بالمرسل قيودا شديدة وجيدة وضع للعمل بالحديث المرسل قيودا شديدة وجيدة هذه تجدونها في ماذا؟ تجدونها في الرسالة ومعلوم أننا سبقنا أن ذكرنا الرسالة عند شرحنا لماذا لمتن الوراقات لمتن الورقات كتاب الرسالة الرسالة هذه ألفها محمد بن إدريس الشافعي و... وهو أول كتاب منهج ألف في علم أصول الفقه وركزوا معي جيدا فقد ألف هذا الكتاب أين هو أين ألفه أين ألفه هذا الكتاب ألفه بمكة بناء على طلب الحافظ عبد الرحمن ابن مهدي من أهل العراق محدث العراق وأعاد النظر الشافعي في الرسالة متى أعاد فيه النظر أثناء مقامه بمصر عندما كان بمصر عاد في النظر وقد قرأ الرسالة على الإمام الشافعي كثير من أصحابه ومن تلامذته بل العشرات قيل إنه المئات وكل مرة يغير ويزيد وينقص حتى قال أكفف أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتاب الله عز وجل وقد قرأوا قرأه المازني يقال وقالنا قرأه على سبعين مرة وقرأه الربيع يقال وقالنا قرأه مئة أو أكثر مئة مرة وأكثر وكل مرة كل مرة يصحح يصحح لكن رسالة رسالة الشافعي لقيت استحسانا كبيرا عند علماء عصره حتى عبد الرحمن النمذي يقول إنه يدعو له في صلاته بل في سجوده كان عنده أناس يسميهم بأسمائهم يدعو لهم في سجوده فمنهم الإمام الشافعي، ولذلك يقول على أن عقل هذا الفتاة يكون مصدر للغة العربية ولذلك كان الإمام الشافعي مرجعا في اللغة العربية فالناس في عصره ماذا فعل فرح بهذا الكتاب؟ فيمكن أن نقول مرحلة النشأ لعلم أصل الثقة متى كان في زمن الإمام الشافعي أول من وضع له أسس وقواعد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا نستطيع أن نسمي كتاب الشافعي كتاب نشأ كتاب النشأة أول ما نشأ ثم انتقل إلى مرحلة الازدهار والنضج ثم انتقل إذن النشأة رقم واحد ثم مرحلتاش الازدهار والنضج ثم مرحلة الفطور والتقليد مرحلة الفطور والتقليد وهكذا حتى وصلوا إلى مرحلتي النهضة الحديثة فهذه مراحل مرها من علوم أصول الفقه أو علم أصول الفقه المرحلة الأولى مرحلة النشأة المرحلة الثانية مرحلة الازدعاء والنضج والنضج مرحلة الثالثة ما هي مرحلة قل الفطور والتقليد والتقليد مرحلة الرابعة مرحلة النهضة الحديثية أو النهضة الحديثة النهضة هذه مرحلة كم؟ مرحلة الرابعة وهناك من قال على أن أول من وضع علم أصول فقه والصحاب وهذا طبعا قول بعيد لأن الصحابة ما ألف نعم يمكن أن يقال إنهم قالوا أشياء الآن تتماشى مع القواعد التي أصلها علماء أصول هذا نعم وهذا موجود كثيرا هذا موجود كثيرا في التفسير وفي غيره وهناك من قال إن أول من ألف في أصول الفقه الباقر باقر صدر يعني آل البيت وهذا أيضا قول بعيد وهناك من قال بأن أول من ألف في أصول الفقه من؟ الأحناف وهذا أيضا بعيد والصحيح علم الوصول الفقهي لا بد أن ننظر إليه بماذا؟ بالنظرة التي قلت لكم نظرت النشأ ثم نظرت الازدهار والنضج ثم نظرت الفطور والتقليل ثم نظرت النضهر النهض الحديثة وهي اللي موجودة الآن وهي اللي موجودة الآن فإذا نرجع هذا هذا التنبيه أو كما يسميه العلماء هذا جواب الحاكم كما يسمي علماء الحديث ويسمي علماء النحمة يسمونه يسمونه يسمونه شيء تبرع تبرع أو على استطراد والاستطراد بكل شيء في غير محله لمناسبة أو تقييد فهنا مناسبة لنعرف قيمه هذا الكتاب فارجع القول الثالث ما هو القول الثالث قول الشافعى قول الشافعى ما هو قلنا وضع لماذا؟ وضع لي لقبول حديث المرسل قيودا شديدة وجيدا ماذا بقي لنا؟ الحنابلة الآن نذكر نحن نذكر من؟ نذكر الأئمة المعروفين الآن الأئمة المعروفين أما الحنابلة فليس لهم قول فصل في المسألة كيف طارت يقولون وهذه قاعدة معروفة في كتب الحنابنة ما هي هذه القاعدة يقولون إذا كان معنى المرسل مشهورا سجلوها إذا كان معنى المرسل مشهورا وأتى من طرق متنوعة فهو حجة فأتى ها؟ فأتى من طرق متنوعة فهو حجر واضح واضح إذن الحنابلة ليس لهم قول فصل في المسألة فطارت قالوا إذا كان معنى المرسل مشهورا وأتى من طرق متنوعة فهو حجر يعني مسألة من المسائل المشهورة ثم جاء المرسل من طرق متنوعة قالوا هذا المرسل يكون حجة هذا قول القول الثاني قالوا مرسل كبار التابعين مرسل كبار التابعين الذين لولا لا لكانوا من الصحابة مرسل كبار التابعين حجة مرسل كبار التابعين حجة هل الاخوة ليسلمون؟ فإذا أعيد وأقول أما الحنابلة فلم نقف لهم على قول فصل فطارة يقولون إذا كان معنى المرسل مشهورا وأتى من طرق متنوعة فهو حجة وطارة أخرى يقولون مرسل كبار التابعين كيف هو؟ حجة فلذلك قالوا لماذا؟ لأنهم لولا الرؤيا لكانوا من الصحابة، لولا الرؤيا لكانوا من الصحابة. على طول هناك طول في حكم المرسل، ولكن هذا الحكم هو تفصيلاً لكنه يشبه الإجماع. ففهموا هذا جيداً، فيفيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يفيدكم إن شاء الله. تبارك وتعالى ولا تنسوا أن القول الفصل الذي استقر عليه الجمهور جمهور أهل الحديث أن المرسل من أقسام الضعيف حاشا مرسل الصحابة مع تفاصيل أخرى تجدونها في كتب المصطلح تجدونها في كتب المصطلح ولعل هذا إن شاء الله لنا إليه عودة في دروس المصطلح نعم تاني سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وقال أبو موسى، نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه. طبعا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله سبق الحديث وسبق أن تكلمنا عليه فلا داعي لإعادة مرة أخرى، وعبد الله بن قيس الأشعري سبق الترجمته وهو كان من الصحابة. الذين يحبهم رسول الله الله عليه صاثمه من الصالحين نعم فغسل يديه ووجه دع النبي بقدح هذه كلمة قدح شرحها العلماء وضبطوها والصحيح على وزن قدح على وزن فعل ألا هو هناك أوجه أخرى ولكنها أوجه بعيدة والوجه الذي ذكروه هو الراجح أنه على وزن فعل نعم قالوا فأسل على جمل. نعم. فأسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. مد يقال مد ج إذا صب ما تناوله من الماء يقال مد الماء إذا صب ما تناوله من الماء يعني يأخذ الماء إذا كان إماء في الإناء ثم يمجه يشرب ثم يمجه إما أن يمجه على وجه طفل أو يمجه في الإناء والغرض منه ما هو الغرض منه التبرك الغرض منه التبرك وهذا قلنا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان هذا جائز على الإطلاق لو كان على الإطلاق لذكر ذلك من لا فعل ذلك الصحابة بماذا فضل ماذا فضل وضوء أبي بكرم أو عمر أو عثمان وهكذا وبما أنه لم يصح هذا فدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم ثم قال لهما هنا استنبط العلماء من هذا المج مج النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله ثم أعطاهم لماذا أعطاهم ليشربوا وليتوضأوا وليتبركوا وليتبركوا به استدلوا بماذا بهذا على أن الماء المستعمل وعلى أن ريق الإنسان طاهر وعلى أن ريق الإنسان طاهر ولذلك لاحظوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أعطاهم أمرهم أن يشربوا وأم يفرغوا على وجوههم ونحورهم فالعلماء استنبطوا من هذا على أن اللعاب الآدمي لعاب الآدمي طاهر ليس بنجس لعاب آدم طائر وليس بنجس وإلا هنا يقال إذا كان طائرا فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الإنسان غبا نهى عن التنفس الماء لأن التنفس الماء من شيمة الحيوان من شيمة الحيوان وأيضا لماذا نعى عن النفخ في الطعام العلماء نصوا على هذا قالوا لأنه لا, لا يتقذر الطعام هذا فقط لأن لا, لا يتقذر الطعام لا على سبيل أن صورة الإنسان نجس، ولكن لا يتقذر الإنسان الطعام لا يتقذر الإنسان الطعام واستدبطوا منه أيضا أن صورة النبي صلى الله عليه وسلم أطهر من المسك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل ماذا؟ الطعام الذي يطبخ بماذا؟ بالثوم والبصل بالثوم والبصل وأنتم تعلمون عندما هاجر وهدي له طعاما فلما وجد فيه ثوم لم يأكل والذين نزل عليهم صلى الله عليه وسلم نزل عندهم كانوا ينتظرون ما يفضل على النبي فيتتبعون آثاره فمرة أتي بالطعام فإذا بالنبي لم يأكل منه فلما سألوا قالوا يا رسول الله يا رسول الله قال فيه ماذا فيه ثوم فسألوا هل هو حرام قال لا ولكنني أناجم لا تناجم فلذلك قال العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه عليه الصلاة والسلام وريقه من أطهر ما, ما يوجد بل أطهر من المسك لأنه يخاطب الملائكة فلذلك قال إني أناجم لا تناجي، ومعلوم أنه لما قال له كل قال لأني أناجم لا تناجي، فمعلوم أن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحرص أن يكون من الريح الطيب لا في فمه ولا في ثيابه ولا في جسمه كله عليه الصلاة والسلام وأن الريق مطلقاً طاهر وخلافاً لماذا؟ لقول للأحناف بأنه نجس، وهو قول باطل وهو قول باطل فلا يلتفت إلى هذا القول قد سبق أن ذكرنا لكم أقوال ثلاثة للأحناف حتى إما بعض الأحناف تمنى أن لا يكون صح هذا القول عن أبي حنيفة لأن القول الثالث يبقى السؤال إذا كان ريق الإنسان طائرا وليس نجسا، فإذن ما ورد من النعفة على سبيل الندب، ومعلوم أن الأوامر في الطعام غالبا هي على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب، على سبيل الندب، ويبقى أيضا الكافر صور الكافر ما رأيكم فيه؟ طائر ولا نجس صور الكافر، الراجح أنه إذا كان ممن لا يأكل نجسات وما أكثر من الآن فهو طاهر فهو طاهر وعما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا ليس المقصود به نجاسة الصعر وإلا كيف يتزوج الإنسان إمرأة كتابية ولا بد أن يلتقي الصعران لا بد أن يلتقي الصعران إذن والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب معروف على أن المحسنات من الذين أُوتوا الكتاب تجزي للمسلم إذا المعنى هذا أن سُقراهم طاهر سُقراهم طاهر يبقى الخمر الخمر فيه كلام هناك من قال بأنه نجس وهناك من قال بأنه ليس بنجس والجمهور على نجاسته والظائرية وتابعهم على ذلك الشيخ الألباني قالوا بماذا ذبي قالوا بطهارته واستدلوا بقاعدة معروفة ليس كل حرام نجس ليس كل حرام نجس يبقى أيضاً نسألة أخرى نسألة سؤال آخر سؤال صور الحيوانات البهائي صور الحيوانات الراجح نون قالوا صور الحيوانات كيف هي؟ قالوا كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر زاد بعض العلماء والحيوان أيضا الذي لا يفارق الإنسان وليس الكلب خلاف المالكية وليس الكلب كالحمير ها وطبعا أما ال القطط. فقد قال النبي عليه السلام إنها من الطوافين عليكم الطوافة هذا شيء آخر قد كرع بعض الصحابة يعني الوضوء من مما فضل من سوريما والصحيح الجواز والصحيح الجواز فإذن لعاب المسلم طاهر ولعاب الحيوان كل لحم طاهر ولذلك الأحناف قالوا لما تكلموا على المياه ذكروا نوعا اسمه مكروه نوعا مكروان وهذا من خصائص الأحناف ذكروا ماذا الماء الذي شرب فيه البغل أو الحمار وفضل ما فضل عن البغل أو الحمار فقالوا هذا نجس عفوا هذا مكروه هذا مكروه يعني لا يتوضأ به إن وجيب غيره فإن توضأ فلا, فلا بأس ترك الأفضل كذا قالوا نعم تابع، فإذا ما هو ما هو الآن مناسب بين الترجمة وبين ما ذكره هنا إيش هي المناسبة؟ المناسبة أن الماء مستعمل لأن النبي صلى الله صب ما تناوله من الماء بفيه أين صباه؟ صبه, صبه في الأين؟ وما هي المطابقة؟ لما غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملا أم غير مستعملا؟ صار الماء مستعملا إذن بعد ذلك يعني أعطى للصحابة فالماء المستعمل طاهر فلولا يكون طاهرا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب به وأن يغسل به وأن يرش به ثيابهم ونحورهم. فهذا دليل على أن الماء المستعمل طاهر، الماء المستعمل طاهر، م? واستدلوا على ألا؟ على مسألة التبرك بهذا الحديث، نعم. شيخنا، هناك من يقول هذا فعل برسول الله الله عليه وسلم؟ لا، يعني مسألة, مسألة الخصوصية في التبرك، نعم. أما في مسألة الماء، هذا شيء آخر. لأن الطبروك لم يفعله أحد بعد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ نعم تابي. <تص Beispiel> ثم قال لهما اشربا منه. ها؟ مش إشربا. شربا منه. وافرغا على وجوهكما ولحوركما لا يأمرهما لا يأمرهما النبي لا يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يشربا من ماء نجس فإذا الماء المستعمل طاهر إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وأن ريق الآدمي طاهر وكيف بريق سيد العالمين وكيف بريق سيد العالمين وتعلمون أنتم قصة الحديبية قصة الحديبية قصة الحديبية معروفة صلح الحديبية حديث طويل وهو من أحاديث التي ذكرها البخاري وتعتبر من الأحاديث الطوار. ذكر البخاري أحاديث طوال كثيرة. هناك من ألف جزءا جمع فيه الأحاديث الطوار. وهناك من ألف أيضاً جزءا في ماذا؟ في الأحاديث القصار. ولكن الأحاديث الطوار كحديث كعب النملك وكحديث سلح الحديبية. حديث سلح الحديبية طويل جدا لما جاءوا إلى, إلى العمرة والمشركون رفضوا قالوا احتل يتحدث العرب أن محمدان دخل عنوى وصاروا يتفاوضون معه والنبي لم يريد ماذا أن يدخل معهم في الحرب فالصحابة كانوا يريدون حربا والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يتأنوا أن يتأنوا أما السرعة تقتل فعليه الصلاة والسلام حتى قالوا كلاما شديدا والنبي كل ذلك فجاء كل مرة يأتي واحد للتفاوض جاء عروة المسعود جاء عروة المسعود للتفاوض مع ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فجعل يرمق يرمق بمعنى ينظر رمق ينظر وهذا ممكن أن نقول الآن على التعبير العصري مصور مصور الصلاطين السلطان عندما ينتقل إلى مكان رؤساء يكون معهم مصوره فهذا جاء يرمق النظر ماذا يفعل الصحابة كيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بعينين ويلاحظ المشهد يلاحظ المشهد فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة والصحابة كأنما على رؤوسه الطير وما رجع إلى قريش ماذا قال لهم قال لهم يا معشر قريش لقد وفدت على الملوك والعظماء وفدت على كسر وفدت على قيصر وفدت على النجاشي فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمد كما يعظم أصحاب محمد محمد لماذا يقول لهم هذا؟ هذا ليس كالملوك الصلاطين معظم من يسفق لهم إنما لنوال ولمال ولربما يزرون الناس قوة ليظهر للناس أن لهم شعبية بينما هذا محمد أصحابه ما يتركونه أتظن أنهم يفرون ويتركونه والله لا يفعل ما رأيت لا أتباع قيصر ولا أتباع الروم ولا أتباع كسرى يصلون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله أنا والشهيد والله ما تنخم نخامة ما تنخم نخامة النخامة يعني لاحظوا الإنسان يتقذر النخامة ولكن الصحابة ماذا فعلوا كانوا يتسابقون فلا يتركونها تقع في الأرض إنما تقع في أكفهم إذا وقعت في كف رجل منهم ماذا يفعل به دلك بها وجهه ودلك بها جلده ودلك بها ثيابه وإذا أمرهم بأمر اعتمروا وإذا أمرهم بأمر اعتمروا يعني إذا أمرهم بشيء صارعوا لعمل ما يأمرهم به لا يتأخرون أبدا وإذا توضأ كادوا يقتتلون فيه ويكانوا كانوا يقتتلون ولكن قال العلماء هذه الرواية شاذ وبعيدة لماذا شاذ وبعيدة؟ لأن الاقتتال لم يحدث. فكاد من أفعال المقاربة كاد من أفعال المقاربة وغالب ما تأتي كاذ فيما لم يقع فكيف يقال كانوا يقتتلون هم لم يقتتلوا إنما كادوا من كثرة مزدحام على ماذا؟ على فضلات النبي صلى الله عليه وسلم على بساقه وعلى نخامته يدلكون بها وجوههم ويدلكون بها جلودهم ويدلكون بها ثيابهم يأتلرون بأمره وينتهون بنواهيه عليه الصلاة والسلام لا يعصنه أبدا لا يعصنه حتى إن النبي إذا أمر إذا قال قولا سمعوا حتى مرة كان يخطب وعبد وعضل المراحة قادم فسنع النبي يقل إجلسه فجلسه هو في الطريق جلسه هو في الطريق عمر يمر على ماذا؟ للصلاة وهو أمير المؤمنين وإذا مزاب يسقط منه الدم فسقط على ثوب عمر أبيض فرجع للبيت وماذا فعل غير الثوب وجاء إلى المزاب أزاله أزاله بذرة كانت معه لا تفارقه فلما جاء عباس فقال والله ما وضعه هنا إلا رسول الله فكاد أن يبكي وأن يتقطع قلبه فوضع كهيئة ماذا الراكع وقال العباس لتصعى ظن علي أمير المؤمنين لتصعى ظن علي ولا تضعه في مكانه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن لماذا يقول له هذا النخامة طاهرة نخامة النبي فلذلك العلماء لما تكلموا على النخامة قالوا طاهرة والجمهور على أن ماء الرجل طاهر ماء امرأة طاهر خلاف للشيعة وخلاف للمالكية وذكرت لكم يعني الحوار الذي دار بين الشيخ تقدير هلالي وبين رافضي فكان فكان عندما يغلب يأتي بأشياء يتنظر بها ليضحكوا على الدكتور تقدير هلالي والدكتور تقدير هلالي كان أذكى منهم فقالوا له وهو رافضي يخاطب طلبته وأنعامه ولنعام خلقها لكم من باب ولنعام خلقها لكم فقال لهم انظروا إلى هذا المغربي يقول إن الماء طاهر قال اذهبوا اذهبوا بخذوا هذا الكأس انظروا إلى أقلة حياة اذهبوا هذا الكأس واملأوه بالماء ثم اعطوه لهذا المغربي المغرب ليشربه فضحكوا وقهقه فقال لهم تقدي ليلاني أنتم الشيعة ترون أن النخامة والمخاط المخاط عندكم طاهر قال نعم خذوا خذوا هذا الإناء واملأوه لشيخكم ليشربوا فبهيت الذي كفر فسكتوا فإذا المعنى أن النخامة طاهرة ولذلك عبد الله بن عباس المسكلة عن الماء ماء الرجل فقال كالمخاط وكذلك قال بعض الصحابة يعني يمسحه إن كان أخضر يعني بخلقة أو بشيء من إضخل أو ما شابه ذلك أو منادي وما إذا كان يابس فيفركه فيفركه حتى قال له أخبروا إنهم قال ما يحدون النظر إليه تعظيم الله لا. لا يستطيعون أن يرفعوا نظرهم للنبي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطين حتى قال اللو كيل واحد كيل صفر رسول الله قال والله لا يستطيع من كثرة ما كان لا يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله لا يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله ومع ذلك وصفه كثير من الوصافين هناك قصة تحكى وأنا أذكرها من باب التنبيه على أنها لا تصح يقال على أن رجل يقال على على أن رجلا لقي صحابيا وقال له من أين أنت؟ قال من مكان كذا وكذا ذكر أنه من مكة فقال هل رأيت محمدا؟ قال نعم قال وتجلس معه؟ قال نعم قال ونظرت إلى وجهه قال نعم قال مستحيل قال مستحيل ما رأيت وجهه حقيقة فتعجب الرجل ماذا يقول هذا وانا قد رأيت وجهه وأجالسه ولا أفارقه فقال لو لا أبدا ثم كأنه أقسم له أنه ما رأى وجه النبي صناصر فقال يا هذا وتقسم فرجع الرجل إلى النبي صاصر فقال يا رسول الله فلان يزعم أنه كذا وكذا قال فأخذني ورقك كالحجاب وكأنه حكها على وجهه وإذا بنور الخارج هذا كله كلام هذا من أحاديث الشوارع هذه أحاديث مصنوعة باليد هذه أحاديث مصنوعة باليد لا أساس لها من الصحة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وأما هذه الزيادة وهذه الأكاذب فلا أساس لها من الصحة فلا يلتفت إليها هذه خرافات وإنما يذكو يذكو تذكرونها لماذا؟ للتنبيه على أنها لا تصح للتنبيه على أنها لا تصح هذا هو نعم حدثنا علي بن عبد الله قال طيب حدثنا علي بن عبد الله من هو علي بن عبد الله؟ المديني هذا مم. علي بن عبد الله المديني وأبوه كان ضعيفا وولده كان عالما إماما للآئمة ويبقى الإشكال عندما أجاب في مسألة خلق القرآن فالإمام أحمد كأنه ضرب على حديثه والجدال قائم الآن هل فعل الإمام أحمد ضرب على حديثه وكان يحترمه وكان لا يذكره باسمه إنما يذكره غالبا بالكونية غالبا ما يذكره بالكونية وإنما قال العلماء لم يضرب عن حديثه إنما لم يذكر اسمه ثم إن علي بن المديني لما سئل عن الإمام أحمد قال ذاك إمام ثم لما سئل على مسألة خلق القرآن فأخبر ماذا أخبر أن قال أنه كلام الله ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر فهو كافر مع أنه قال مخلوق يعني قال تحت الإكرار تحت الإكرار فلذلك حتى لما سئل على مسألة كيف أن قلت بأنه مخلوق والإمام أحمد ما تحرك قال بأنه ليس بمخلوق قال الإمام أحمد أخذ برخصتي أخذ بعزيمة بلال وأنا أخذت برخصتي ماذا؟ عمار شوف الجواب الحكيم هو أخذ بماذا؟ بعزيمة بلال أحد أحد أذكر إلهنا ولو مرة واحدة فوالله ما فعل ما فعل. ولذلك رجح العلماء على أنه إذا كان الإنسان يستطيع أن يأخذ بالعزيم أفضل والأخذ بالعزائم أفضل وإن كان الأمر صعب لا يبقى مجرد الكلام فسيدنا عمر يقول عند التجويع والتعليم لربما تقول ما لا تعتقد ولهذا قلوا اللهم سلم سلم ونعود بالله من الحور بعد الكل ولا تعترضوا على الناس بل انصحوا إن صحه. فكل واحد كان يقول التوحيد التوحيد التوحيد عندما سجن وعذب والله كأن هذا الذي كان يقال وكان يعني على المنابر وهذا كله تغير كله تغير فلذلك نسأل الله السلامة والعافية والعبرة بالخواتر العبرة بالخواتر فلذلك نقول على أن علي بن المديني إمام من الأئمة ويكفي أن الإمام البخارية رحمه الله تعالى ما استصغر نفسه أمام عالم قط أي عالم يجلس معه إلا ويرأنه أعلى منه وأعلى منه لا تكبرا ولكنه لا يسأل في شيء إلا أجاب وإذا سألهم هو لربما سكته فهو أعلى ومع ذلك إلا بن المدينة قال ما استصغر نفسي أمام عالم قط إلا أمام عليم المدينة إلا أمام عالم علي نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال. عبد الله والد وطبعا يعني سبق هاه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعق... سعد يعقوب بن, إبراهيم بن سعد سبق لنا أيضا نعم. حدثنا أبي عن صالح. أبوه بن سعد سبق أيضاً. صالح بن كيسان سبق. عن ابن شهاب. محمد أبن شهاب معروف نعم. قال أخبرني محمود بن الربيع قال. محمود بن الرابية هذا من صغار الصحابة محمود بن الرابية من صغار الصحابة أتم الحديث لترى. قال وهو الذي مجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم من بئرهم ركزوا هنا هذا الحديث هناك من العلماء من قال بأن هذا كيف هو قالوا بأنه معلق هناك من قال بأنه ليس معلق هذا الحديث لاحظوا فيه استنبط منه العلماء أشياء كثيرة ومن ضمن الأشياء التي استنبطوا منها أن الرواية رواية الصغير تصح تحمل الصغير يصح تحمل الصغير يصح بل يصح حتى تحمل الكافر تحمل الكافر يصح الكافر إذا روى لنا حديثا بعد أن أسلم وهذا الحديث كان قد سمعه قبل إسلامه فهل يقبل الجواب نعم انظروا إلى محمود رحمه الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول بأنه يدرك مجة مجها رسول الله يقول على أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بئره يعني ملأ دلو فشرب ثم مجه في وجهه يلعبه عليه الصلاة والسلام وقال العلماء وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاحك كل أطفال ولم يكن فضلا ولا غبيضة كان يلأب الأطفال وبل عليه الصلاة والسلام كان يلأب الحسن والحسين وكان أيضا يتركهما ويجعل ظهره مركبا لهما وكان حفيده كانت حفيده أيضا يحملها وفي الصلاة وكان يخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة لبكاء طفل ليفرغ له أمة وكان عليه الصلاة والسلام يبكير لطفل فقد بكى عليه الصلاة والسلام عندما مات ولده فقيل له يا رسول الله فقال إنها رحمة هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوبنا لا تنزع إلا من قبل شقي فانظروا عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل والآن يأتون بأحاديث بدون خطاب يقولون جنبوا مساجدكم صبيانكم. من قال هذا? هذا الحديث من روى? روك المفتون? من روى هذا الحديث? هذا حديث لا يصح. وما اكثر الاحاديث الضعيفة التي يستدل بها الاسم. لماذا نتردهم من المسجد؟ قال ربما يقول في المسجد وكان ماذا? اعرابي اعرابي بليحياته بالا في المجلد. عروبي. عروبي ما شاء الله دخلوا ادخلوا المسجد وكان ماذا? امر النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا حكما. وهذا الحكم يجر ذيله إلى يوم القيام فلماذا إذن إيش منع الأطفال فإذا طرد الطفل بالعكس نحاول أن نحببه في المسجد وأن ندعم في مذن في عقولهم العقيدة الصريحة والتنشئ على العبادة والصلاف مع الناس نعم تابع وقال عروة عن المسور المسور المسور هذا ركزوا ركز معجيب المسوار بكسر النين. المسوار هو ابن مخرمة. المسوار ابن مخرمة. ابن نوفل. المسوار ابن مخرمة. ابن نوفل. ابن أهيل. ابن الزهرة. ابن كلاب. ابن مورا. ولد ببمكمل. اختلفوا متى ولد. قيل بعد الهجرة بسنتين. قدم به أبوه. قدم به أبوه المدينة في ذي الحجة سنة ثماني وكان أصغر ماذا؟ ويقال على أنه المصور كان من الفضلاء وكان ممن يلزم عمر يلازم عمر ما كان يفارق مجالس عمر وعمر غالباً ما كان يدخل في مجلسه مجلس الشيوخ أهل الحل والعقل في بعض الأحيان يدخلوا معهم بعض الأطفال كالمسوار وكابن عباس حتى إن مرة شيوخ البدر وغيهم كأنهم قالوا كيف نحن عندنا أبناء لماذا يدخل معنا هذا الغلام فعمر لذكائه سألهم عن قوله تعالى عن صورة إذا جاءنا نصر الله والفتح ماذا تقول هذه الصورة قالوا نرى أن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك الفتح فتح مكة فاجتهد بالدعاء والاستغفار والعبادة يعني أعطوا ظاهرة الآيات والصورة فقال وانت يا ابن عباس قال أرى أن هذه الآية تحدد أجل رسول الله تقول لو استعد ستنتقل إلى الرفيق العالم فقال هذا الذي فهمت منها قال لماذا لا تقول كما قال هذا الغلام الذي لم يجتمع عرقه بعد وأشار إلى رأسه ثم قال لهم وكم من صغير احتاج إليه الأكاله وكم من صغير احتاج إليه الأكاله وكان المصور يلازم عمر وكان من أهل الفضل والخير ولم يزل مع خاله عبد الرحمن مع خالي عبد الرحمن ابن عوف لم يزل معه وكان يلازمه وكان يلازمه مقبلا ومدبرا وكان معه في أمر الشورى وما فارقه أبدا وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان عندما قتل عثمان نزل مكة بقي في المدينة إلى أن قتل سيدنا عثمان مظلوما نزل إلى مكة وكان لفضله ودينه انظر الخوارج لا يقدرون أحد وأنتم تعلمون قاتلوا ابن خبان وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا طفلها وذبحوه وذبحوا أمه وذبحوا والده ومر نصران بل وخنزروا النصارى وقالوا هؤلاء من أهل ماذا؟ أهل الذمة أما المسلمون فقتلوهم هؤلاء أهل الذمة فلما رأى عمى علي ذلك قتل. قتل ومع ذلك لماذا ذكرتنا هذا؟ لأبين لكم على أن كان لفضله ودينه وحسن رأيه يخشى الخوارج يخشى الخوارج وكانوا يعظمونه بل وينتحلون رأيه ولكن الله عز وجل سلمه من ذلك سلمه من ذلك وقد برأه منهم وقد برأه منهم فلذلك العلماء قالوا بأن المصور له قصة تروى بأسانيد بأسانيد بعضهم حسنها قالوا مر يهودي لما مر يهودي والمصور كان مع النبي صلى الله صلص أو قيل مر مع اليهودي قال فالنبي يتوضى واليهودي ينظر وأنا خلفه وأنا خلفه فرفع ثوبه، فإذا خاتم النبوة في ظهره فإذا خاتم النبوة في ظهره فقال اليهود ارفع رداءه عن ظهره ارفع رداءه عن ظهره قال فذهبت أفعل فنضح في وجه ماء هذا والشئ فنضح في وجه كفا من ماء في رواية فنضح في وجه ماء أو نضح في وجهه كفا من ماء النبي يرى من وراك ما يرى من ماذا؟ من قدام يعني وفي رواية أنه أقبل بحجر يحمله والحجر ثقيل وعليه إزار خفيف فسقط الإزار فلم يستطع أن يضع الحجر حتى يرفع ماذا؟ الإزار فترك ترك الإزار وأخذ الحجر حتى ذهب إلى موضعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو عراطا فخذه ولا تمشو عراطا يقال على أن مخرم هذا عفوا المصغر لمخرمة دخل على مروان ومروان له بلاوة وله خير ويقال على أن بعض العلماء قالوا بأن له صحبة أو له رؤية والصحيح أنها لا تصح له رؤية ولا تصح له صحبة هناك من قال بأن له رؤية وهذا ما يسمى عندهم بأذنى الصحبة أن الصحبة أنواع ابن الصحبة فقالوا بأن لما دخل إلى مجلس مروان مروان فدار الحديث فقال المصور لمروان في شيء سمعه بأسمى قلت لن يكونوا يجالسون الصلاطين لينافقوا الآن في زماننا السلطان يقول ول الضال وعُلفاءهم لا يقول علماءهم يقولون آمين فحتلو قالوا ول الضالون لقالوا آمون يعني يتبعون كل ما يقال له لا ير... لا يستطيعون أن يقولوا شيئا انظروا الآن مثلا ما يقع الآن من القتل في سيناء وما يقع أيضا من سجن العلماء في أردون وفي السعودية أين علماء السعودية لكانوا يقولون البارحة على أنه من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا وكانوا يقولون المتخلف الذي ذهب للعمر والجلسة هناك إلى أن يحج قالوا بأن حجه لا يصح لماذا؟ لأنه متخلف حتى ذن له؟ ولي الأمر ولي الأمر لأنه ملعون ملعون لأنه ماذا تخلف لعنى الله من آوى محدثا وكان يقولنا يعني من جلس عنده أو كان أخذ عنده بيتا كراءا فهو ملعون ماذا نقول الآن وهم يؤون شين العابثين هو قتل من المسلمين في قصره يصل ويجل، وماذا نقول لهم أيضاً، وهم يسجنون العلماء، والتكل ما أحد، فالله المستعان. فانظر أنا كنت أحرص تكون نبياً لمسألا أن عروة لما جاء ماذا كان؟ كان يرمق يرمقو أصحابنّي. يفعل هذا كثير من من حكام هذا الزمن، يسجنون الشخص ليمره ثم يطلق، كما فعلوا. في سجني الشيخ العليف الدكتور العليف سجنوه ورأوا كأن ضجة كانت قليلة ثم الآن سجنوه ثم الآن سجنوه أيضا الشيخ أبو محمد المقدسي سجنوه فالناس سكتوا الآن سجنوه فهم يعرفون من أين تأكل الكتف ونحن نختلف على أن نختلف نختلف على أن نختلف ما تعلمنا حتى كيف نختلف على كل فقال له لما ضرب ضربه برجله ما قال له بيئس ما قلت ركضه مروان برجله فلما ركضه مروان برجله خرج خرج المسور ثم إن مروان نام فأتي في المنام اتي في المنام فقيل له مالك وللمسور مالك وللمسور وذكر هذا الإمام مالك ذكر هذا الإمام مالك قالوا ما لك وللمصور ف... ثم قال يعني في المنام رأى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيل فأرسل مروان إلى المصور وقال إني زجرت عنك في المنام إني زجرت عنك في المنام وأخبره مروان بالذراء أنا شفت يعني زجرت عنك في المنام قالوا لي بالك ولمصور وتلا الآية التي ذكرت لكم قل كل يعملوا على شاكلتي فقال لهم مصور لقد نهيت عني في اليقظة والمنام وما أراك تنتهي شوف لقد نهيت عني في المنام واليقظة وما أراك تنتهي يعني أنت لا تحترم أصحاب النبيين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه نعم وهذا قالوا المصور لم يكن من المكثرين للحديث ما كانش روى كثيرا حتى قالوا بانه روى 22 حديثا روى 22 حديثا اتفق البخاري ومسلم على حديثين يعني روى له البخاري ومسلم حديثين فقط والفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث واحد ومسلم بحديث واحد يعني حديثان اتفقا عليهما البخاري ومسلم ومسلم وأربعة نفرد بإماما البخاري وحديث واحد نفرد به مسلم أم تاني؟ وقال أروت عن المصور وغيره. يصدق كل واحد منهما صاحبه أي نعم وإذا م -م. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه آه كادوا كادوا وقلنا هناك رواية كادوا كذا بالواقع كان رواية أو بالدال كان رواية كانوا ها هذه الرواية ل... لأبي ها ما؟ والصحيح ماذا؟ كادوا لماذا؟ لأنه لم يثبت القتال لم يقع بينهم قتال هذا هو نعم ها طيب نقف هنا إن شاء الله وغدا عندنا مادة النحو بإذن الله عز وجل ها هذا الحديث لو ذكرنا سند الحديث ذكرنا في ماذا نك نكتاو أذكر نكتاو أنتم ها في نعم التحديث، قال، قال، يعني التنوع في سياق الأداء وماذا آخر؟ طيب قولوا ماذا آخر؟ ماذا يستفاد منه آخر؟ كل مرة أنا أقول لكم يعني نكت نكت الحديث والآن نكت يعني واضح حاسة لا؟ تقولوا أنتم خماسي، خماسي ماذا آخر؟ خماسي الحديث ولا سوداس؟ سوداس، سوداس سوداس وماذا آخر التنوع آه ورواية الصحابي الصغير آه إذا هذه بعضه آه نكت الحديث والله تعالى أعلم وأحكم وإن شاء الله عندنا غدا مادة النحو ولازلنا مع النواصب يعني لازلنا مع النواسب إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم.